ولا الضالين آمين ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه للرب العالمين يقولون فَإِنْ هُوَ الْحَقُّ بِرَبِّكَ لَتُنْذِرُ قَوْمًا مَّا هُمْ مِنْ نَذِرِينَ من قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ من فَلاَ تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل والأبصار والأفئدة قليلا ما تشترون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك ملك الذي يمكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجربون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارغنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستجبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا رزقناهم يقون فلا تعلم نفسهم وأخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يحملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ أَم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَأْوَالُ زُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ, لهم دُوقُوا عَذَابًا للذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين من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 إن ربك هو يغصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهل تامع من, من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنهم ننسق الماء الى الارض الجرزا نخرج منه زرعا فنخرج به زرعا تحصد منه انهامهم وانفسهم افلا هم مصيرون ويقولون متى هذا الفتح ان صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم انتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونقر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 أعتدنا للكافرين سلاسل وأغنالا وسغيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تبكيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا اله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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواه كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كاملا وعينا فيها تسمى سلسليلا ويطوف عليهم وردان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نظيما وملكا كبيرا عليهم ثيابسا فَإِن قُضِرُوا فَاسْتَبْرَقُوا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ مُّثَقَّلَةٍ رَّبُّهُمْ شَرَابُهُ قَهْرًا إِنَّ هَذَا كَانَ لكم جَزَاءً وَكَانَ سَيَقُولُ أَشْدُرَّا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء أي شاء الله. إن الله كان عليما حكما. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما.